A'udz Billahi min al-Shaytani Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabooha. والصوت تنادي إليك يا رب كفتاه طا ألم يجدك يا في نصاته و ان مسا اللهثناء و ان امنعته ربك صحد